ان الله <سؤال> ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولم هدي يبترون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطالوا ولا يجرمنكم سنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وَقَطَّعَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخمصة غير متجالف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن, إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافقين ولا متخذي أخدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا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 لا أكفرا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سوا السبيل فبما نقضهم مفاقهم نعمنهم وجعلنا قلوبهم قاسية فبما نقضهم طاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمه عما وضعوه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم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 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونِ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَأَتَاهُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتن قلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنما لم ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِن يَخرجوا مِنها فَإِنَّا داخِنُونَ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 يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وَاتَلُعَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِ إِذْ قَرَّبَ قُبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُ لَدَنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيى فكأنما أحيى الناس جميعا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 ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم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 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يساء والله على كل شيء قدير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 يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله سيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكانون للسحة فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقتصدين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا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 وأنزلنا إليك الكتاب للحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه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 فترَنَ الَّذينَ فِي قلوبِهِم مرضُ يسارعونَ فِيهِم يقولون لَنخشَ أن تُصيبَنَا دَائِرة فعَسَى اللَّهَ أَي يأتي بالفتح أو أمرٍ من عِندِه فَيُصبحُ فَيُصبحُ عَلَى مَا أسرَ في أنفسِهِم دادِمٌ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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين نأوت الكتاب من قبلكم من الذي نأوت الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا لَدَيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَزْوَ وَلَعْبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا إلَّا أَنْ آمَنَ بِاللَّهِ إلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ وَمَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكَ مَثْوَبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ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 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدونا رل الحرب أطفأهم الله ويسعون في الأرض فسادوا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنّة ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا ايها الرسول بل لغما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين Qul ya ahla al-kitab, lassum ala shayin, hatta tuqim al-tawrat wal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 وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم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 قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وَعِنْدَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى نِسَاءِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَمَّا نُنْكِرَ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 أخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لا تجدن شدة سعدا للذين آمنوا اليهود والذين اشتروا. ولا تجدن قربهم وددا للذين آمنوا الذين قادوا إن نصارى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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُؤْمِنُونَ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعن لكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنكم أما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والضباع.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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَبْنُوا لَنكُمُ اللَّهُ فِي تنالغوا أيديكم ورماحكم ليعلموا الله من يخافه بالغيب فمن يتدى بعد ذلك فلقوا عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لقتوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم تعمد فجزاءه مثل ما قتله من النعم يحقو به ذوا عدل منكم هديا بالغا كبت يوم كفرة طعام مساكين أوعدوا ذلك صياما ليذوقوا به لأمره أَفَلَّهُمْ أَمْ مَسَلَف ومن عاد فانتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحذم عليكم صيد البذ ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تساؤل وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم ما في الله عنها والله رافضون حنيم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ويكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر حدقم الموت حين الوصية إثنان ذو عدل منكم إثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما فاحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله مغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا, أو يخافوا أن ترد أيمان عاد عيماءهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله ثل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا انك انت تعلم الغيب